وكلما دخلنا بابا من التعامل وجدناه أحلى من الذي قبله والله لا أخفيكم أنني وأنا أقوم بتحضير المادة العلمية تمر عليه أشياء تجعلني أتعجب كيف غفلنا من قبل عن كل هذه الأسرار الرائعة في العلاقة مع الله تبارك وتعالى والله لقد كانت أيام جميلة بقي علينا فقط أن نعمل بما ذكرناه كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الباب لدينا عادة في برامجنا نقوم بها وهي أننا نأخذ بعض المقترفات المؤثرة من بعض الحلقات في هذه الحلقة الأخيرة. فأرجو أن تعيشوا معنا تلك الذكريات.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 وأنا والله فعلا في بعض المواقف أحتاج أن أعرف كيف أتعامل مع الله. بعض الناس لم يرى كل حنان أمه، رأى جزء بسيط منه لأنه الحمد لله بصحة وعافية وغنى، ولكن لو كان قد حدث له شيء لرأى الحنان كله، لرأى كيف ستضحي له. الحمد لله أنك بصحة وعافية، ولكن لو كنت مريضًا. لرأيت ماذا ستفعل أمك لو كنت لا قدر الله معاقاً لرأيت ماذا ستفعل أمك إنها ستفني جسدها وحياتها لأجلك والغريب أنها ستكون فريحة بذلك بل لن ترتاح هي حتى تكون أنت مرتاح فإذا ابتسمت ابتسمت هي وإذا بكيت بكت هي أكثر منك وإذا كان ألمك يصل إلى الجسد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 لا تقرأ وأنت شارد الذهن همك فقط أن تتلفظ بالحروف والكلمات لا بل تأمل المعاني بماذا تفكر غير القرآن لن تجد شيئا من معاني القرآن لكي تفكر فيها أصلا قيل لي بعضهم إذا قرأت القرآن هل تحدث نفسك بشيء؟ فقال وهل هناك شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي وعلى هذا فلا يكن همك أن تقرأ أكثر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 قال صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج الباء أي القدرة الجسدية والمالية من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي له حماية لا لا لا, لا, لا تظنن أن الدموع تناف الصبر لا لا البكاء لا بأس به إذا لم يكن صراخاً ونحو ذلك البكاء لا بأس به. لقد بكى من هو خير مني ومنك. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وضعوه بين يديه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقبله وشمّه وإبنه إبراهيم يحتضر بين يديه. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، ذرفت عينه صلوات ربي وسلامه عليه، دمع عليه، ثم ذرفت عينه مرة أخرى، وقال إن العين تدمع والقلب يحزن. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. فالبكاء لا ينافي الصبر الصبر هو ألا تجزع لا تتسخط على القدر بالقلب أو تتلفظ بما يوحي بالاعتراض على الله باللسان لا هذا فضل عن الكباء التي يفعلها البعض من لطم الخدود وشق الثياب العياذ بالله بل مطلوب هو الصبر أعرف أن الموضوع ليس سهلا لكن أصبر يقولون والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسلي كيف أعرف هل أنا أعيش الآن مرحلة الإمهال أم لا الجواب بسيط إذا كان العبد مصرا على المعصية فهو الآن يعيش مرحلة الإمهال وأما إذا كان غير مصر على المعصية بل تاب فهو الآن في حال النعمة و طيب ماذا سيحدث إذا انتهت مرحلة الإمهال إذا انتهت مرحلة الإمهال فستبدأ مرحلة الانتقام وهي مرحلة صعبة جدا تكون أحيانا في الدنيا قبل الآخرة ولها أشكال عديدة قد تكون في الجسد قد تكون في المال قد تكون في الأهل أو الولد يختار الله منها ما شاء بعدله سبحانه يختار لكل عاص ما يناسبه كما قال تعالى إن بطش ربك لشديد طيب سؤال من كان يعيش في حلم الله و ماذا يفعل؟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 فبعض الناس يريد أن يصلح فيأتي بكبائر من الذنوب بالألفاظ والأفعال لكي يصلح صغيرة من الصغائر ما يصلح بعض الناس يعيش في وهم يقول أنا لا يستجيب الله لي لأني صاحب ذنوب إياك أن تظن ذلك هذه خدعة كبيرة من الشيطان لا تجعلها تمر عليك هكذا يقول سفيان لا تمنعن الذنوب أحدكم من الدعاء فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس إبليس لما طلب الخلود فقال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال الله تعالى له فإنك من المنظر فإذا استجاب الله لإبليس فكيف لا يستجيب لك أنت إن اختيارك لأصحابك ليس اختيارا سهلا لأنك في الحقيقة لا تختار صاحبك فقط بل أنت تختار مقعدك يوم القيامة فأين تريد أن تجلس؟ فالمرء مع من أحب يوم القيامة إذن سيكون الإنسان الذي اخترته في الدنيا هو رفيقك في الآخرة أيضا فأين تريد أن تكون في الآخرة؟ هل تريد أن تكون في الآخرة مع أناس لا يصلوا؟ أم تحب أن تكون مع أصحاب الأخلاق العالية الذين هم أثقل الناس ميزانا في الآخرة؟ هل تود أن تدخل الجنة مع عموم الناس أم تريد أن تدخل أعلى مكان في الجنة مع أهل الفردوس الأعلى أم تريد أن تحشر مع الناس يشربون الخمر أنت حر لكن تأكد أنك عندما تختار إنسانا للصحبة فأنت في الحقيقة تختار مكانك يوم القيامة نعم سيكون بالضبط مع صاحبك هل سيكون على يمين أم على الشمال يعتمد على حسب صاحبك و البركة أيضاً في الوقت بعضهم يخرج في الصباح فيقضي له ثلاث مشاغل، أربع، أحياناً أكثر وبعضهم تجلس المعاملة الواحدة عنده شهراً كاملاً لماذا؟ ما الفرق؟ إنها البركة حتى في مجهودك يوجد فرق فأنت مثلاً تعرف طاقتك في المشي إذا مشيت نصف ساعة متواصلة تعبت لكن ألا تلاحظ أنك في الحج أو العمرة تمشي ثلاث ساعات أو أكثر ولا تتعب لماذا؟ إنها بركات المسجد الحرام إنها بركات مكة قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ولهذا كان السابقون يحرصون على إخفاء عباداتهم قدر المستطاع بحيث لا يعرف عنهم أحد تقول المرأة حسان بن سنان كان حسان يأتي فيدخل معي في الفراش ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي ويصلي بل حتى إذا كانوا في وسط الناس فإنهم يحرصون على ألا يشعر بهم أحد يقول محمد بن واسع لقد أدركت رجال يقوم أحدهم في الصف في صلاة الجماعة لتسيل دموعه على خده ولا يشعر به الذي على جنبه واليوم انظروا إليهم كيف أنهم يصرخون صراخا في المساجد والأولى أن يمسك الإنسان نفسه عن رفع الصوت ومن هذا التعامل الرائع الذي يعطيه ربنا لمن قام بين يديه في الليل أنه يسقيه سعادة عجيبة لا يذوقها غيره. يقول أبو سليمان: لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. فأهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهويه. طبعا هل ترى أن يساوي الله بين هؤلاء الذين يقومون الليل وبين هؤلاء الذين يسهرون على سماع المحرمات وعلى مشاهدة المنكرات وشرب المسكرات؟ لا. ألا تلاحظون أن الإنسان إذا بات على معصية استيقظ من نومه موحش الصدر مكتئب النفس يحس بملل وضيق مع أنه كان يضحك ويرقص طوال الليل وفي العشر الأواخر يبكي الناس في قيام الليل وفي الدعاء يبكون ومع هذا إذا استيقظوا يحسون بانشراح في صدورهم طيب أقنعوني كيف هذا يضحك ويرقص طوال الليل ثم يتضايق وهذا يبكي ثم يرتاح إنها معجزة الله والله الذي لا إله إلا هو لو جمعت لذة أهل الله في لهوهم ولذة أهل السهرات المحرمة جميعا لما ساوت ركعة واحدة من ركعات الخاشعين أول كلمة تسمعها في الأذان الله أكبر فماذا تعني لك هذه الكلمة إذا سمعتها؟ الله أكبر إذا سمعتها أنت في تجارتك فإنها تقول لك بأن الله أكبر من تجارتك فاترك التجارة وذهبي إلى الله وإذا سمعتها بين أهلك ولدك فهي تقول لك بأن الله أكبر من أهلك ولدك اتركهم الآن وذهبي إلى الله الله أكبر إذا سمعتها وأنت نائم فهي تقول لك بين الله أكبر من فراشك اتركه وذهبي إليه سبحانه الله أكبر من اللعب، الله أكبر من المسلسلات والمباريات، الله أكبر من عملك ووظيفتك ومن كل شيء، ولهذا يكررها عليك المؤذن أكثر من مرة. الله أكبر، الله أكبر، الله, أكبر، الله يعني كأنه يقول لك هيا قم، فإن الله أكبر من هذا الذي تنشغل به عن الله، الله أكبر، الله أكبر. الحقيقة كثير من الناس في العمل والدوام. لا يحلل معاشه، إنه لا يأخذ راتبه صافيا تماما، وإنما يوجد به بعض السحت الحرام. ونحن إخواني وأخواتي إذا لم نحل الرواتبنا ونجعلها حلالا، فإن دعاءنا قد لا يستجاب. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يطيل السفر أشغث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشروبه حرام. وملبسه حرام وغضي بالحرام يقول عليه الصلاة والسلام فإن يستجاب لذلك يعني مستحيل أن يستجيب الله له هل تتخيل أن تدعو في السجود وفي صلاة الوتر وفي الحج والعمرة تدعو تدعو وتتعب ولا يمكن أن يستجيب الله هذا الدعاء لا إخواني أخواتي نريد بعد هذه الحلقة لا يوجد شيء يمنع إجابة دعائنا أنا هدف اليوم أن نصفي أجسمنا هدف اليوم أن أنجو أنا معك من حديث النبي صلى الله عليه و وسلم الذي قال فيه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت السحت هو المال المحرم فما رأيك أن نقوم اليوم بعمل رجيم لكنه من نوع آخر إياك أن تكون أول الخاسرين إذا كنت في خلوتك مع الله إياك إياك أن تكون من هؤلاء الذين إذا حصلت لهم خلوة بالله فإن أول شيء يفعلونه له سبحانه هو أنهم يعصونه انتبه لا يكون الله عز وجل في قلبك هو أهوى من ينظر إليك لأنه سبحانه عزيز أتدري أنه يستحي منا كما ورد في الحديث أنه يستحي مننا فمن باب أولى أن نستحي نحن من اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. هذا كله ما لدينا اليوم، وأما بالنسبة البرنامج القادم فإننا سنختار موضوعاً جديداً كليا ونحن نستعد له من الآن. سيكون عنوانه غريبا على المشاهدين، لكنه. سيحقق لك أحلى لحظة من لحظات حياتك ولا يمكنك أن تتخيل شعورك وقتها والله ومع هذا فإنه عنوان كيف تتعامل مع الله لا زال مفتوحا وربما ربما نأخذ جانبا منه في وقت آخر أخواني أخواتي لن أستطيع أن أوفيكم فضلكم أنكم اخترتم مشاهدة هذا البرنامج على كثرة ما يوجد من برامج في التلفاز صدقوني لن أوفيكم فضلكم لكنني أعرف من يستطيع ذلك، فسأدعوه في سجودي أن يثيبكم وأن يأجركم وأن يغفر لنا ولכם. نلتقي بإذن الله تعالى. أودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله يا الله علمتني كيف أتعامل مع وتطمع في ثوابك واستغفرك ودعيك وطيعك دوم حبا في جمالك ورضى بما تختار وافعل ما تريد لك يا عقرب من الحبل الوريد